اتقوا الله حظه تقاته اتقوا الله حظه خاطره ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتظموا بحب الله جميعا ولا فَرَقُوهُ وَأَحْمَلُوا نَعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنعمته إخوانا او كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ شَرًّا مِنْ مِنَارِفَ أَمْ خَذَكُم كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِينَ مِن أُمَّتِهِ يَدْعُونَ إِلَى الخير يدعون إلى الخير ويأمون بالمعروف وينهون عن المنتظر وأولئك أقول مفلقون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ نُّكْرٍ يَوْمَ تُبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْفَرَتْ وُجُوهُهُمْ فَهُمْ فِي نَعِيمٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَمَّا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِحُسْنِ مَعْرُوفٍ فَبِئْسَ مَا يَحْصُلُونَ اللَّهِ عَلَيْكَ وما الله أريده المن للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمد الله, الله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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعز عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع حمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لِيَبْرُؤُوا وَقُمْ إِلَّا أَذَا وَإِن يُقَاتِلُكُمْ يَوْمَئِذٍ ضربت عليه مدرة وينما تحفوا إلا إلا بثبين من الله وثبين من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليه المسكنة. وَلَبِئَايَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَانِكَ بِمَا قَدَّمُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ويقتلون أي أحياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سمع الله لمن حمله. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل الحمد لله رب العالمين الرحمن كن عبدوا إياه كن سعيه إهدينا الصراط المستقيم الصراط الذي لا نعمت عليهم ويرى مغضوب عليهم ولا الضالة. لَوَنَاءَيَاتِ اللَّهِ لَأَنَا الْيَالِ وَهُمْ يَتَجَدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُونَ بِمَا عَرُوْفٍ وَيَأْمُونَ بِمَا عَرُوْفٍ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْقَانِطُونَ وَمَا يَعْمَلُونَ مِنْ غَيْرِ فُلْيُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُسْتَقِينِ إِنَّ هل ما يوفقون فيها من الحياة الدنيا كمتريث فيها او أصابت حرت قوم او قابلت حرت وَمَا ظَلَمَهُمْ وَالَّذِينَ الله, <تصفيق> الله <تبه> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب <يربي> العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط المدين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قد بدت البطاء من أقوانهم وما تحفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات العلم Mmm. Um. سمع الله لمن حميد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. آمين ولقد نقركم الله ببدل وأنتم أذلا اتقوا را لعلكم تشكرون اذ قول للمننين الن يفيكم الين يفيكم ايوم الدفن بثلاث آلات من الملائكه ذي فَلَا إِنَّكَ الصِّوَاتَ تَقُوَّى يَأْتُوكُم مِنْ فُورِهِم هذا يُمْدِلُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاَتِ بِخَمْسَةِ آلاَتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّهِمِ وَمَا جَعَلَهُ وَإِلَّا بُشْرَانَهُمْ ولتظم إن قلوب قوم ومن نصر إلا ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أؤتوب عليهم أو يعذبهم كأنهم غالبون، وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء. من يشاء والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين.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 غير nóc عليهم thì ai تَقُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ تُفْلِحُ كَرِيمٌ وَتَقُلْنَا نَارًا لِلْكَافِرِينَ وَأَقِيمُوا الرَّكْعَةَ لَن يَقُومُوا وَسَارِعُوا إِذَا نُودِيَ والأرض والسماوات والارض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء الذين إذا فعلوا فاحشة أو غلبوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن Allah.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 سنعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا دخلت من قبلكم سلوك فسيروا في أرض فسيروا في أرض فإذا كان عاقبة المكبدين هذا بيانٌ للناس. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَأْمَنُ وَلَا نَحْزَنُ وَإِنَّهُ لَأَعْلَىٰ مِنَ الْأَرْضِ وَلَٰكِنَّهُ لَكُلِّ أُمٍّ آمِنِينَ إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ مِثْلُ وتلك الأيام نداوى بين الناس،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 دين الصراط المستقيم، صراط الذين رنت عليهم ويرى مغضوب عليهم وربهم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه لقد رأيتم فقد رأيتمه وأنتم تنظرون فقد رأيتمه وأنتم تنظرون وما قلت من قبله رسل أفإن مات أو قتنه إذن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عائبيه زيناه الشاكرين وما كان لنفس لم تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ الله أكبر. سمع الله سَمِعَ اللهُ الله أكبر الله أكبر.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 بحثم ربك اللعنى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله رثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للسرى تذكر إن سيدكر من يخشى ويتجنبها الأشقى <تصفيق> الذي يصلى النار الكبرى <تصفيق> ثم لا يموت فيها ولا يحيا <تصفيق> قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى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 سمع الله لمن حمده الله الله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 دينكم وليدينه الله سمع الله من حمده طيب الله, الله Allah Allah Allah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الله, الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له فخوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من ولي ولا يعز من عدي سبارت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد العضا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 يا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في الصومال اللهم أغضهم اللهم اغفرهم اللهم اغفرهم اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين اللهم ارحمهم يا رحمان يا رحيم اللهم كلهم يا رب العالمين اللهم أنبت لهم الأرض اللهم أنزل عليهم المطر اللهم وأحي لهم الديار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الموسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله الله ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.